تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي علية وما أدرى كما علية كتاب مرقون يشهده المقربون إن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 إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مرّوا بهم يتغازلون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء إلى ضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين.